ما اغنى عنهم ما كانوا يمتهنون وما اهلكنا من قريه الا لها منذرون ذكرا وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وَمَا يَنبغي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ إِنَّهُمْ عَلَى السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ 118. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين 119. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون 110. وتوكل على العزيز الرحيم 111. الذي يراك حين تقوم وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَن تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَاكٍ أَثِيمٍ يُؤْلِقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ